من البنات تدخنها ورم الثام وبين العز بعيون تجتاح شرار الانتخابات وطنها. فينها يفدك يفدك من نفسه فطمه على الهون وروس أنت صدقنا البنادق فينها عين ان... عين أنت لقي الموت ما تغمض جفون وعين تغمض على النذلة فينها يفدك من نفسه فطمها على الهون وروس تسدعنا البنادق اذنها يفداك من منقدم لهم زاد بصحون وقطرت حياه بخبز عاره عجنها ناس ناس تغمس خبزها بدم مبعون ولا نجسد فد المعادي صحنها يفداك من منقدم لهم زاد بصحون وقطرت حياه بخبز عاره عجنها ناس ناس ناس تغمس خبزها بدم مطعون ولا ندست يد المعادي صحنها ابطال ابطال عن نار العدو ما يحيدون كن الرصاص ينطح يحيد عنها رجال رجال على حياظ المنايا يهدون يوم الوطن لاذب حماه جبنها ابطال ابطال ينضح يحيد عنها رجال رجال على حياظ البناية يهدمون يوم الوطن هادم حماه وزبنها وانصحت الحرة وانصحت الحرة الشرفها يثورون وتهتز مفاصلهم للمسة بدنها رجال يوقف شعرها صوت مسجون الغوار خيل الموت وانخ ووسنها وانصحت الحرة وانصحت حرة وتهتز مفاصلهم للمسة بدنها اثياب الشهادة اثياب الشهادة كفانهم في ومنادس وصل كفان عارف كفنها يا عيال عمي يا عيال عمي لا العز تكفان، خلوا الرمادي تاج عزة وطنها لأن وجد العز تارها لا تخلون خلوا العالمين فقت منها ولا بد لا بد ما نقصر خشم كل مديون لين الحدود يصيح منه وزنها يا عيال عمي لابت العز تكفون خلوا الرمادي تاج عزة وطنها فلوج تلعز تارها لا تخلون خلوا العادر واح خلوا الاعادر واح تدفع ثمنها ولا بد لا بد ما نأثر خرخش كل مديون لين الحبوب يصيح من هم زنه هي الذي الذي بالحرب منهم يسدون حرب خسا وجها لغيرهم عنها ما راغ عنها غير منهم يعدبون اللي على الكفار باعت وطنها هي الذي بالحرب منهم يسدون حربي خسا وجه الذي يروغ عنها ما عنها غير منهم يعدون اللي على الكفار باعت وطنها يا لعنبو, يا لعنبو كل من على العار يرغون وكل لحية جرى الشوارب عفنها يا لعنبو كل من على العار يرغون وكل لحية جرى الشوارب عفنها قول رسول الله الذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر الا ادخله الله الجنة